للعباس فرحتنا ولاية للعباس فرحتنا ولاية للعباس هل ظلم فلا موجود يا بدر التمام على الظلام يسود نادر بالفضل منك فلا موجود يا بدر التمام على الظلام يسود كل معنى الفطول محدده بحدود كل معنى الفطول محدده بحدود ان علي ما خدر جديه عرفنا الباس والنوماس دون نذكر بطولا صيح يا عباس من اسمك عرفنا الباس والنوماس دون نذكر بطولا صيح يا عباس يا تخر العين شيره بيقرف عل راس يا تخر العين شيره وبيقرف عل راس ابن اتشام وزاره منصبو تعريف وحده على دفاعي وغيره التشريعي عندك تشام وزاره ومنصبو تعريف وحده على دفاعي وغيره التشريعي وانت على الكناطر اول التكليف وانت على الكناطر اول التكليف والاعذاب وزاره نقول ماي للعسكر طريت العساكر والغدر يكثر يا رمز الشريع عبدويت العسكر طريت العساكر والغدر يكثر انت بلا شعور وهمك الخدر انت بلا شعور وهمك الخدار شو ما خ غير الله نقول ما فنيه نظهر لحسين واخواننا يا روح الفداء اقبال عدوانه يا ظهر لحسين واخواننا يا روح الفداء اقبال عدوانه وبروح الكرم وين بين احساننا وبروح الكرم وين بين احسانك شهده 100 بالميه خلق والخبر من جاينا فرحتنا كبيره ولو الخلق والخبر من جاين جبيرة الخلق والخبر من, جاين جبيرة من بعدك من بعدك قمر العباس فرحتنا ولائيه أداء خادمكم اياد النصراوي الشاعر الحسيني عبد الستار الامام الهندسه الصوتيه والتوزيع المبدع علي البغدادي المؤثرات الفوراليه احمد تومان الكعبي الاشراف العام جبار المياحي وغزوان زكي تم التسجيل في استديو المستقبل في الديوانية